قال النووي رحمه الله الحديث 30 عن ابي ثعلبه الخشني جرثم ابن ناشر رحمه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الحديث فظنوا هذا فرائب. السيد الدولة أنه أصبر ركيل النبي صلى الله عليه وسلم الله فراغا فرائه ومن هو ناحا طبيعيها. وهذه الفرائب هي أركام الإسلام وأركام الإسلام وأحكام الصلاة كأركانها وفروطها ونجدهاها أركان الحج واجلاته كل عذابة تشرب الموتين أو الأسلام والواجلات فأيان من الفرائض التي تشربها اليوم إن كل عذابة ما تقبل إلا بما تقبل من حلم فنفلنا الصلاة طلب الله علينا إياه أن يأتي بها على شروطه توجيه الشريعه بها لاركان وكذلك الواجبات وهذه فرائض وشروط اركان طه يذو تيم كذلك عن بكيه فرائض الصلاه والصوم والحج وما الى ذلك زياده الايمان بالله والرسول ورسله من اهل فيهم ظله هذه اشياء لا يجوز له تغيير هذه المساله الاولى المساله الثانيه ان لله حدود يعني احكام جاء بها حبيبهم بيننا وبين المنطقة ومن أخذ الأميال لبين إذن أوصد في الديناء أعيذ ديناء والعياذ بالله هذه الحبيب تعالى الله بين بينهم شديدا ودمج على حد السارق اذا شاء اقرنال المعصوم كف يده وكذلك يده جلد كذا اذا كان يذكر اي رجل اذا كان جيدا كذلك قتل الناس المحرم فعلى الله حدها قتل الإساسة إنه قدود فلا يجيز لنا اعتباء لا يجيز لنا اعتباء هذه القدود ولا الوقوع في ما يجيزه المسؤولة سألها أن الله حرم أشياء فلا يجيز لنا انتهاته يعني الأشياء المحرمة كالغيبة كالغيبة من المنينة من الرشوة ماذا في الزور أنا كنت في الزور كنت الوالدين ذا طوعة الرحم نسوح الزوار منكذب في الحديث المعاملات الى غير ذلك من المحرمات ممكن تحلمها داخل الجرم العادي لا يجوز لنا الى قراءه وسكه عن اشياء رحمه الله غير مشياء هذه فيده الرادعه على كل المؤمنين الحديث وهو المسائل التي حصلنا عنها لا نسيئها ولكن نحن نبعد من التكليد دي. فلا يجوز لنا السؤال عنه وماذا قال على الصواة الرحمن فلا تبحث عنها ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اللي الله كتب عنه فالذي تجد قال رجل اكل عام من الله قال له لو كان عمله بمستقيم قال حج مره في العمر فالاشياء التي جعلها الله رسكه لنا وتصيفنا علينا لا يجوز لنا السؤال عنه وقد سالت عائشه رضي الله عنها عن لو اكملنا هنا محداه الحائض تقضى طول ما تدعو الصلاه صارت احريريه هودي والحريريه يتنصحون بالاصم صارت الولاده تبيع اسهم صارت عائشه رضي الله عنها لما عمر رضي الله عنه بلغ الممر بالاستناد هذا من الله جل وعلا في لو كان للمراه ان كانت ثلاثه اللي متواجدنا في الحايف لذلك عليها ذلك فلما ظهرت هي 50% وكيل العديد ب 145% يعني 25% يبقى لها ان تؤتيه بها من الان واحد هذه المشكه اين المسؤول عنه المسؤول عني يبقى خمسه ايام اسهل من ااا تباطئ نقطه ايام اسهل من 3.75 وهذا الحدود يعني في هذا المقدار تكون موجود ولا نتكلم انا شارك عدله الوقت وده يعني يعني هذا الحدود إيه. ان ابي بكر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معنى هذا الحديث مقولا انه يقول كذا يقول الزهري في مسنده اخر حب كتب الزهري ان يشهد لهذا الحديث ما احلل ولا يجي باب ولا خدال وما حرم ما هو حرام المختلف عنه ضع وعض كذا يقول ني الله يعاتني ما نراه لا يكون لي شاذي لما ترى هذه الايه ما كان ممكن هي الحاله من يجي رحيم الله والحديث هذه على لتا تفسير هي احكام الله بالبركه السلام ترايد المحايل وحدوده ومشكلته ولذلك ما احكام الدين ولا ابو بكر الصديق نزل عليه اسلم كدين الدين قال يا فكيه هم بعدين انه قال ليس في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديد واحد أجمع من جرابي لأصول العلم وبرعيه من حديد حديث علم فهل هو حطي أن يازلت الهنزلين وقال جمع رسول الله عليه الصلاة والمسلم بأربع تنينها ثم ذكر حديث حديث علم فهل هو السمعين فمن هم الذي على الحديد فقط لتبحثه سا... سا... سا... سا... هذا وان ليت لاننا نعد بالظاهره والكل المتارد متى عند الحدود وتفصل اما هذا عن من مستوى ستوفنا عشان الفاضلي ووصله اوه ودرجه 12 لان الشرايعه لا تخرج عن النظم الكلي المسيره لازم حديث فعليه إن الله خرق صلاة فإن أوجب أشياء وجهة في الله خطمين واجم كالصلاة والذكاة والثيان والأجب حجب على كل مسلمين يريدون من الله فعليه حتى حديدا ولكن حديما إن شرع أميرا هي واجه ومستقبأ المباح فلا يتجاوب كيس الحديث للأجين ويتعو في أمر الحرام. وذلك كل مرائح التي تبلينا الله في كتابه ويأتي بها حدر ويأتي بها ويأتي بكتابة الخاندين ويأتي الحبيب مراداً بها بصنام الله ويأتي بها ويأتي بها ويأتي بها كما قال الله سألها في حدود الله سلاتة ربي أوليو حلم أشياء فلا تنتهيبها أي أننا حظم الله لأجيب ونهي كريم ونهي كريم ونهي بل يتعين عليه كنتهي كما كان صلى الله عليه وعليك الله لا نهي تطمعني في الكريم أوليو سكت عن أشياء فلا تنتهي فلا تبحث عنها ونهي كأمورا لنهي انتصابه السنة ولا يشتغل في البحث عنه اشتغل عنه لا يشتغل السؤال عن الحج في العامل الذي أنكره المهين فإن يمكنه المسائل فهل ضروري ما ترصدون من معلقة من كان قبلة حدرة المسائلين واقتمادهم على أنبيائهم اهمال انت حريم شيء من كلون بترتب عليه تحريم بسبب التكلف كما قالته دعاء المتوكل يقول اي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لا تسال الاسئله التي في الهواء كما تروي وتتكلم بمعنى شكا عنها سير. فلم يقبل وما جاءت الحديث عن رشيد الثالثي وياه يتين وفادي الثالثي وفادي الثالثي لا كد أن أجهل المسيطة وهم يتيني كذلك يسأل عنه يا الله تعالى مين مدين الله من ذاته لأنه يتيني تشهد يتيني حين أنا حيني يتيني حيني يتيني هذا الأمه عقفه إلا رغبه الحبيث تعالى ابن رجل رحمه الله من المسكوط عنه فى ومال المسكوط خدمه بتحليل ولأ إجاء فى السمين فأكون معظوما عنه رحمه الله وعنه فأمله هذا بالنسبة هذه الحبيث نجد من المسكوط عنه الحبيب المبيه العربة وإيه استغاد من هذا الحبيث ولم شرعه الله لمن قال لازم وجب تيله وعدم التباع يالين انه يجب لوجود ذات تحابات وذمات مما في تجاري ذي الحربين قائلا ان كل ما حرمه الله تعالى للمسلك كله والابتداء عنه كما بيان ان ان الراهب إنه ما لن يأتي فيه تحريض منه تقليد ما هو حصل ما يسأل عنه إنه هو عالم إلا الله وسلم وهنا سبيب هذا عبد الله صحيح